Mm-hmm. <laughs> انا اشكي ديو انا اشكي مولا منا منه ويمد ابو ابينا في العيش لا ما ما ما نحن أول عشرين ونأخير عشرين لا. الله لا يبديك في العشية خالي الله لا يبديك في العشية خالي للعشي نار ومن نار يلا that <laughs> Jag är djävul, jag är djävul, moram salama. Jag är djävul, moram salama. Det som vi har, vi ska Jag är djävul, jag قوم ملا ما يهدي الملا كيف يا اذا صار كل السلام ملا ما والله صادو ملا يهدي الملا كيف يا اي كان From the wind, from the wind, from the wind, from the wind, from the wind, from the wind, from of <laughs> God. Ja, gul, gul, Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Vi har en gläbä, vi har en gläbä Vi har en gläbä, vi har en gläbä